Bismillahi hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua, hirua,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 لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وَتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَ التَّزَا وَرُعَنْكَ فِيمْذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فَالْيَنْظُرَ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَاللَّيْتَلَطْفُ وَاللَّيْتَلَطْفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِيَّاضَرُ إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُ ولن تفلحو إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فِيهَا وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم.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 وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرَّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيل لا تمار فيهم الا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء ذَلِكَ فاعل ذلك غدا الا, إلا ان يشاء الله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 ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحداً وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِتَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 يحلون فيها من أساور من ذهبون ويلبسون ويلبسون فيها بنخضر من سودسون ويستبرق متكئين متكئين فيها على الأراك لعمر ثواب وحسنات مرتفقا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال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 وَاظْرِ بَلَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَايَ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَاءٌ فَأَصْبَحَهَا شِمَاءٌ تَزْرُوهُ الْرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ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 voi odrialla, kita on fata roll, فِيهِ jellimina, moos pirkinami, mafi, مَا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. لا يغادر joo, ولا joo, إلا joo, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 بأسال الضالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم joo, me joo, me joo, me فَلَمْ me joo, فَلَمْ joo, me joo, me joo, me joo, me joo, me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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذيرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوا به الحق واتخذوا آياته واتخذوا آياته وما أمزروه زواه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 فَلَمَّا جَاوزا قَالَ لِفَتاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى إِذَا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه يستطعم اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم بلك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفره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 قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَا أَنْتَ عَذِبٌ وَإِنَّ مَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 قالوا يا ذا القرنين إن لا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا